لآن لا القرآن الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دياك دي نعبد وبيعك نستعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يومئذ من المكذبين الذين هم في خوط يَوْمَ يوم يدعون إلى نار فهنم segíth بما <تصفيق> تسبب Oh